قَالِحَاتٍ وَأَخْبَثُ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هلَلْ يَسَّوانِمَ فَلَا أَفَلَا تَذَسكَرُ وَلَقَدَ أَْسَنَّ نُوحًَا إلَ قَوْمِهِ إِ لَكُم نَذرُ مُبِ أَلَّا تَعبُدُ إَِّ غ إِن اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُ فِنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ وَمَا نَرَاهُ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ تَضْلِيمٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَاعْمَلُوا يسع عليكم ان تلزمكموها فعن من يتعليكم ان لها كارهون